إنت <تصفيق> نشره go <laughs> بنا مكأ الص ك مز يرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر. إنما نطلق yes <laughs> يرى. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبعتهم وَقَوْمٌ مُّبَغُونَ شَوْرًا ذَا دِكْرٍ لِّيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ ویدید لا يرون فيها شمسا ولا زمان m filled ويسقون في ذاك سنكان طوب عليهم والبال فهم لؤلؤ من ثورا ويطوط عليهم قَامَ رَبُّهُمْ شَرَابًا فَقُورًا إِنَّ هَذَا كان لَكُمْ جَزَاءً ساعيكم مشكور بسم الله الرحمن الرحيم بسم owned no. Don't go وأغطش ليلها وأخرج ليلغا وأخرج ضحا وأرعب بعد ذلك دخا فإذا جاءت الطومة الكبرى يوم يتذكر كور الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم ما جل ما هو وأما من خب وأما من خ. صدق الله العظيم